من سلسلة شرح المرشد المعين على الضرورية من علوم الدين عبد الواحد بن عاشر رحمه الله. ونحن نشرح اليوم اوائل كتاب الحج وهو الكتاب الأخير من كتب الحق من هذه المنظومة المباركة. والحج هو ركن الإسلام الخامس. بعد الشهادتين والصلاة والزكاة والصيام وهو فرض على كل مكلة قادر بالشروط التي ستأتي إن شاء الله تعالى مرة في العمر وهذا أمر مجمع عليه بين المسلمين لا خلاف فيه وركنيته ووجوبه معلوم من الدين بالضرورة ولذلك فإن من أنكره وجحده فهو كافر خارج عن ملة الإسلام وأما من تركه مع القدرة فهذا فيه خلاف عند أهل العلم على ما سبق بيانه من خلافهم في تارك المباني الأربعة وجاءت جاء في بعض الآثار عن عمر رضي الله عنه عن بعض السلفي ما يدل على تكفير تارك الحج ولكن مما يشكل على هذه هذه القضية على القول بتكفير تارك تارك الحج أنهم مختلفون في وجوب الحج هل هو على الفور أم على التراخي؟ فذهب قوم من أهل العلم إلى أنه واجب على الفور ومعنى ذلك أن من وجدت عنده القدرة البدنية والمالية فيجب أن يبادر إلى أداء الحج وإن لم يفعل فإنه يكون آثما بتأخيره وذهب جماعة آخرون من أهل العلم إلى أنه على التراخي بمعنى أنه لا بأس أن يؤخره مع القدرة عليه والخلاف في جزء كبير منه مبني على قضية متى فرض الحج وذلك أن العلماء مختلفون في ذلك على أقوى فقيل إن الحج فرض في سنة خمس أو ست للهجرة وقيل إنه ما فرض إلا في سنة تسع للهجرة فعلى القول بأن الحج فرض في سنة خمس أو ست للهجرة فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما حج إلا في السنة العاشرة وهذا قد يستدل به على أن الحج على التراخي على أن وجوب الحج على التراخي لأن الحج فرض في سنة خمس أو ست وما حج النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون معه إلا في السنة العاشرة فهذا التأخير يدل على أن وجوب الحج على الثراث وهذا الاستدلال محل نظر حتى على فرض القول بأن الحج فرض في سنة ستين الهجرة هذا الاستدلال محل نظر لما لا يخصى من الأحوال التي كانت عليها مكة في تلك الآونة ومن شروط تعين الحج ووجوبه الأمن الأمن في الطريق وفي الحجاز وفي مكة ونواحيها ونحو ذلك من الأمور. وهذا فيما يبدو لم يكن متوفرا آنذاك. على أنه قد يقال مع ذلك فقد وجب الحج وأمنت السبل بعد فتح مكة. ومع ذلك حج المسلمون حج بعض المسلمين في السنة التاسعة. وحج بهم أبو بكر رضي الله تبارك وتعالى عنهم ومع ذلك ما حج النبي صلى الله عليه وسلم إلا في سنة العاشرة هذا موضع الاحتمال في هذه المسألة على أن فرض الحج في تعيين وقته خلاف عند أهل العلم كما ذكرنا وقد ذهب بعض أهل العلم إلى ما ذكرنا من أنه فرض في سنة خمس نوسي، واستدلوا بقوله سبحانه وتعالى وأتم الحج والعمرة لله، وهذه في سورة البقرة، وهي وهذه الآية في سياق الآيات الواردة في قصة الحجيدة. فقالوا في هذا الأوان الذي فرض في الحج، وقال آخرون هذه الآية إنما تدل على وجوب الإتمام لا على وجوب الحج والأمرات بمعنى من شرع في حجه أو في عمرته يجب عليه الإتمام لأن لفظ الآية وأتم الحج والأمرات لله قالوا وأما فرض الحج فبسورة آل عمران لا بسورة البقرة لا بالآيات الواردة في سورة البقرة وذلك بقول الله عز وجل ولله على الناس حد البيت من السقاء إليه سبيلا هذا في آل عمران قال وهذه الآية جاءت في سياق الوفود ولها ارتباط في, في أوائل سورة آل عمران التي فيها ذكر الوفود خاصة وفد مجران الذين وفدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ووقع بينهم طلب المباهلة تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهر فنجعل لعنة الله على الكاذبين قالوا وهذا متأخر فإذن أوائل صورة أهل عمران متأخر على ما ذكر في صورة البقرة وعليه يقولون لا ما فرض الحج إلا بهذه الآية الواردة في صورة أهل عمران وهذا ما كان إلا في السنة التنسحة فإذن هذا محل خلاف عند أهل العلم و يترفتب عليه خلاف في هل الحج واجب على الفوري أم على التراخي؟ ولكن على الأقوال جميعها فإننا نقول إن العبد ينبغي أن يبادر إلى الحج إذا استطاع السبيل إلى ذلك وذلك لأنه حتى على القول بأنه على التراخي، فإن الإنسان لا يأمن على نفسه ما يقع له فيما بعده في حياته، ولا يأمن أن تعرض عوارب وتوجد عراقيل وأسباب قد تمنعه من أداء الحج فيما يُستقبل من أيامه. ولذلك عليه أن يبادر إذا استطاع، لأن الحج له صعوبة خاصة، ليس كالصلاة والعبادات الأخرى، لا خاصة من جهته. وجود الحاجة إلى القدرة البدنية وهذا لا يضمن الإنسان أنه يستمر عليه في حياته كلها والحاجة إلى القدرة المالية وهذا أيضا لا يضمن الإنسان أن يبقى عنده من المال ما يؤهله للحش والعراقيل الأخرى التي وجدت في هذا الزمان من التأشيرات ونحو ذلك من الأمور التي تصعب الحج على كثير من الناس ولذلك ينبغي على المسلم أن يبادر ما إلى ذلك سبيلا فرض الحج إذن ثابت بالكتاب والسنة والإجمع لا إشكال فيه الكتاب ذكرنا قول الله عز وجل ولله على الناس حج البيت إن استطاع إليه سبيلا ومن السنة أحاديث كثيرة منها حديث ابن عمر الذي فيه ذكر المدان الخمسة التي بني الإسلام عليها بني الإسلام على خمس ومنها حج بيت الله والإجماع لا إشكال فيه هو إجماع قطعي لا يخالف فيه أحد من المسلمين والحج كما ذكرنا فرض مرة واحدة في العمر وذلك ل حديث أبي هريرة رضي الله عنه إنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا أيها الناس قد فرض عليكم الحج فحجوا فقال رجل أكل عام يا رسول الله وهذا يستدل به تعلم أصول الفقه على أن الأصل في الوجوب إفادة التكرار إلا لقليلا قال أكل عام يا رسول الله فسكت حتى قالها ثلاثا ثم قال لو قلت نعم لوجبت لو ولم استطعتم ثم قال ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكفرة سؤالهم واختلاثهم على أنبيائهم فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منهم استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء سدعوكم وهكذا في حديث أخرى تدل على هذا المعنى. الحج له شروط له شروط شروط وجوب وشروط صحة فشروط الوجوب الحرية والبلوغ والعقل والاستطاعة هذه شروط الوجوب فالحرية لا يجب على العبد والبلوغ لا يجب على غير البالغ ولكن يصح منه وهذا لا إشكل فيه لحديث التي سألت النبي صلى الله عليه وسلم قد حملت صبيا فقالت لهذا حج قال نعم ولك أجر فالصبي له حج أي يجوز حجه وحجه من عقد لكنه لا يجزئه عن حجة الإسلام بمعنى أن الحجة صحيح وإن كان لا يجب عليه ولكن مع ذلك مع صحته فإنه يحتاج إلى إعادته إذا كان بالغا قلنا الحرية والبلوه والعقل هذا لا إشكاله فيه لا يجب الحج ولا العبادات كلها على فاقد للعقل والاستطاع والاستطاع هذه الأربعة كلها تسمى شروط وجوب الاستطاع سياتي الكلام عليهم. هذه الشروط الأربعة تسمى شروط وجوب معنى كونها شروط وجوب أنها تشترط للوجوب فإذا قلنا الحرية تشترط وجوب معنى ذلك أن الحج لا يجب على العبد ولكن لا صرفنا أن العبد حجة، فإن حجه يقع صحيحا لكنه لا يقع منه إلا نفلا ولا يسقط به الفرط ونفس الشيء بالنسبة للبلغ فإذا وقع ونزل وحج الصبي غير البالغ فإن حجه صحيح ولكنه يقع منه نفلا ويحتاج إلى إعادته بعد البلغ ونفس الشيء بالنسبة للعقل لو فرضت أن فاقد العقل بسبب حج فإذا حجه يقع منه نفلا لكن في الاستطاعة في الاستطاعة هنالك فرق الاستطاعة شرط وجوب فغير المستطيع لا يجب عليه الحج ولكن لو أن غير المستطيع تكلف وأدى الحج فإن الحجة الذي وقع منه يقع منه فرضا ويجزئه عن حجة العمر فرضنا مثلا أن شخصا مريضا لا يستطيع مثلا الحركة والتنقل التنقل إلا بجهد بالغ لكنه كلث نفسه وشق على نفسه وتكلف الحجة وحج نقول حجه صحيح ويقع عنه فرضا لا نفلا بخلاف العبد والصبي وغير العاقل ويجزئه هذا الحج عن حجة العمر فلا يحتاج إلى إعادة هذه هي الأمور المتعلقة بشروط الوجود وأما شروط الصحة فيذكر فقهاء أن هناك شرط واحد من شروط الصحة هو الإسلام هو الإسلام بمعنى أن الإسلام، بمعنى أن الحجة لا يصح من الكافر الحج لا يصح من الكافر هذا واضح وهل يجب عليه أو لا يجب هذا فيه الخلاف المشهور الذي المعنى إليه آنفا <تصفح> الله وهو الخلاف في هل الكفار مخافبون بفروع الشريات أم لا على مشهور المذهب يجب عليه ومعنى وجوبه عليه أنه أنه ما نوجوب عليه أنه يحاسب عليه ان تركه فوق محاسبته على الكفر. جيد. إذن شرط الصحة الإسلام فقط. نرجع إلى شروط الوجوب. ذكرنا من شروط الوجوب الاستطاعة. وللإستطاعة متفق إجمالا بين العلماء على إشراقها. وذلك لأن الله عز وجل قال ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا إذا هذا الشرط منصوص عليه في الكتاب ولذلك فهو شرط متفق عليه لكنه مختلف في حدود وضوابط هذه الاستطاعة فيمكن أن نقول مجملا إنهم إن العلماء مجمعون على أن الشرط أن الاستطاعة هي بالبدني والمال مع الأمن الاستطاعة بالبدن والاستطاعة بالمال مع الأمن أي مع أمن السبي، لأن لا يكون لأن قد يكون الشخص مثلا عنده مال وعنده قدرة ولكن الطريق بينه وبينا الحج فيها خوف وفيها قطاع طرق وفيها أصحاب مكس وفيها أشياء مخيفة فهذا لا يجب عليه الحج ولا يعد مستطيع جيد طيب الآن اختلفوا في تفصيل هذه الاستطاعة البدنية والمالية فعند و الحنابلة والحنفية أن شرط هذه الاستطاعة الزاد والراحلة أن شرط الاستطاعة الزاد والراحلة وأما عند مالك رحمه الله تبارك وتعالى فإنه يقول ليس وجود الراحلة شرط وجوب في حقه بل يجب عليه الحج إذا استطاع المشي إذا استطاع المشي من بلده إلى الحجاز إلى مكة لأنه يجب عليه الحج فليست الراحلة عنده شرطا في الاستطاع وأيضا الزاد عند مالك رحمه الله تعالى ليس شرطا قالوا قال مالك إذا كان يمكنه أن يكتسب في الطريق يعني هو في بلده ليس عنده مال وليس عنده زاد فبالنسبة للجمهور هذا لا يجب عليه الحج مالك يقول ينظر إذا كان يستطيع أن يكتسب مالا وزادا خلال طريقه فحينئذ يجب عليه الحج يجب عليه الحج في تفسير الاستطاعة بين المالكيتي وبين الجمهور، وقد ورد في هذا المعنى أثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الاستطاعة فقال الزاد والراحلة، وهذا الحديث أخرجه الدارقطني والبيهقي والحاكم من حديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم في قول في قول الله عز وجل ولله الناس حج البيت من استطاع إليه السبيل فقيل يا رسول الله ما السبيل قال الزاد والراحلة هذا الحديث في الحقيقة لا يصح مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم له طرق كثيرة ولكن كلها طرق ضعيفة وإنما يصح يعني مقطوعا عن الحسن رحمه الله تبارك وتعالى أو على كل حال لا يصح رفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فالجمهور ذهبوا إلى هذا الحديث واعتمدوا عليه في تفسير الاستطاعة وأما مالك رحمه الله تبارك وتعالى فعلى فرض صحة الحديث يقول هذا الحديث يحمل على من لا يستطيع المشي ولا قوة له على الاكتساب في الطريق هذا الحديث محمول عنده على الذي لا يستطيع المشي ولا قوة له على الاكتساب في الطريق وفي الحقيقة إذا أخذنا بعين الاعتبار أن الحديث لا يصح فإن مذهب مالك في المسألة قوي وعليه نترك الاستطاعة دون تفسير معين لأن الاستطاعة في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو في زمن خلفاء الراشدين غير الاستطاعة في زمننا حتى تفسير الزاد والراحلة بمصطلحات العفر يصعب جدا في نقول مطلقا الذي نستطيع أن نقوله إن الاستطاعة البدنية والمالية مطلوبة لكن بدون تفسيرها للزاد والراحلة المقصود أن يكون الحاج أن يكون المكلف قادرا في بدنه على تكاليف الحج سواء في الذهاب والرجوع أو في أداء المناسك هناك في بلاد في مكة والقدرة المالية بأن يكون المكلف قادراً على أن يؤدي مصاريف الحج المالية وهي معروفة في هذا الزمان مضبوطة خلافاً في للأزمنة السابقة فقد كانت تتغير بحسب ما يقع لأن الاستقر كان يطول جدا ويدوم شهورا هذه الاستطاعة تختلف وتتغير لكن الآن أغلب الناس يؤدون مصاريف الحج المالية قبل الذهاب فتكون المصاريف مجملا معروفة عندهم هذا ما يمكن أن نقوله عن الاستطاع بقي شيء آخر يدخل في باب الاستطاعة ويدخل في شروط الوجوب عند جماعة من الفقهاء وهو خاص بالمرأة وهو وجود زوج أو ذي محرم فاختلف الفقهاء هل من شرط وجوب الحج على المرأة أن يكون معها زوج أو ذو محرم حال كونه مطاوعا لها على الخروج هل هذا شرط أم لا ذهب أبو حنيفة وأحمد رحمهما الله, رحمه الله تبارك وتعالى ومعهما جماعة من الفقهاء ومن التابعين وغيرهم إلى أن الوجود ذي المحرم وطاعته شرط في الوجوب. في بارة إذا وجدت المرأة ليس لها ذو محرم ليس لها زوج ولا ذو محرم فهذه لا يجب عليها الحج أصلا أو عندها زوج أو عندها ذو محرم ولكنه لا يقاوعها على الحج لا يريد أن يسافر معها لأداء الحج فهذه أيضا يسقط عنها وجوب الحج هذا مذهب الحنفية والحنابية في مشهور المذهب. المذهب الثاني هو مذهب مالك والشافعي يقولون هذا ليس شرطا وإنما تخرج المرأة إلى الحج إذا وجدت رفقة مأمونة إذا وجدت رفقة مأمونة يعني قافلة فيها رجال ونساء مأمونون من أهل الصلاح والخير يمكن أن تؤدي حجة الفرض معهم ولو مع عدم وجود ذي محار وسبب الخلاف بين الفريقين هو تعارض النصوص في هذا الباب فعندنا من جهة نصوص تدل على وجوب أداء الحج وهي نصوص عامة تشمل الرجال والنساء وجوب أداء الحش، وبالمقابل عندنا نصوص أخرى تدل على عدم جواز سفر المرأة بغير في ك كالحديث الذي ثبت عن أبي سعيد الخدري، وأيضاً أحاديث أخرى عن أبي هريرة عن ابن عباس وغيرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم إلا مع ذي محرم إذن تعارض عندنا هذا الحديث مع الأحاديث الأخرى فالذين غلبوا العموم عموم أحاديث وجوب الحج قالوا فإذا تحج مطلقا يغلبون ذلك العموم تسافر ويجب عليها الحج وإن لم يكن معها ذو محار لكن يشترطون الرفقة المأمونة لدفع المفاسد المترتبة على سفر المرأة لوحدها والآخرون يخصصون عمومة ذلك الحديث يعني حديث وجوب الحج العامة يخصصون عمومها بهذا الحديث يقول نعم يجب على الرجال والنساء جميعهم الذهاب إلى الحج لكن يخص من ذلك المرأة التي ليس مع هذا محرب وهذا في الحقيقة أول وأقرب إلى مراعاة الأصول لأن نصب المعارضة بين عام وخاص ليس من الأصول المعتمدة وإنما الصواب عند أهل أصول الفقه أن العام لا يعارض الخاص وإنما العام يخصص بالخاص فإذا وجد عندنا نص عام ونص خاص لا تعارض لا تعارض بينهما فإننا نخصص عموما النص العام بهذا الحديث الخاص إذا هذا أولى من جهتي أصول الفقه فهم لذلك الأرجح والله تبارك وتعالى أعلم أن المرأة إن لم تجد محرماً لها أو زوجا مطاوئاً لها فإن الحج يسقط عنها ولا تكون مطالبة بالحج أصلاً هذا هو الصواب إن شاء الله تبارك وتعالى في هذا المسؤول على أني أنني رأيت أن بعض الناس يذكر قضية الرفقة المأمولة في عموم الأسفار ويتوسع في هذا الباب كثيرا وهذا محل نظر فإن المالكية والشافئية الذين ذكروا جواز سفر المرأة في الرفقة المأمونة إنما يذكرون ذلك في السفر الواجب كحجة الفرض وإذلك لا يجيزون ذلك في حجة النفل مثلا تحجة الفرض هذه حجة واجبة و يعني هذه سفرة واجبة. وك قالوا مثلا امرأة كافرة أسلمت في دار الحرب عليها أن تهاجر إلى بلاد الإسلام. قالوا هذه لا نشترط أن يكون معهذ محرم إنما تهاجر كيفما اتفق لها هذا واضح لأن الهجرة هنا واجبة. ثانيا قولهم بالرفقة المأمونة هذا ليس على عمومه وإنما يذكرون ذلك في الحج حج الفرض ونحوه من الاشعار الواجب ولذلك عقد هذا المعنى عقد هذا المعنى الماضي من نظم الرساله في نظمه يقول واب وسفرهم وسفر الفتاه وسفر الفتاه وشفر الفتاه لا ذو محرم وسفر الفتاه لا ذو محرمي معها ولا زوج من المحرمي وسفر الفتاه لا ذو محرمي معها ولا زوج من المحرمي الا بفرض الحج عند مالكي في رفقه المامونه المشالكه الحج عند مالكي في رفقة مأمونة المسال سيشترث أنه في الفرض في حجي أرثريضة ويلحق بها الأشفار الواجبة كما ذكرنا آن ما ينبغي التوسع في هذا البدء لأن عندنا الحديث وهو حديث صحيح واضح لا يحلوا لمرأتهم تؤمنوا بالله اليوم الآخر تسافر إلا مع ذي محرم فالأصل أنه لا تسافر إلا مع ذي محرم فإذا استثنينا شيئا ما نستثنيه لسبب لنص المعارض ولو في توهمنا كأن نتوهم معارضة هذا الحديث مع أحاديث وجوب الحج أو مع أحاديث وجوب الهجرة ونحو ذلك هذا يحتمل الخلافة الفقهية أما أن نقول تسافر مطلقا بغير ذي محرم في أي سفر كيفما كان طيب كيف أهدرنا هذا الحديث كيف أهدرنا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخلو أن تسافر إلا من ذي محرم بأي دليل أو نص أسقطنا العمل بهذا الحديث هذا لا يوجد لكن نبغى تلبه إلى هذا المعنى هذا ما يمكن أن نقول عنه الاستقاعة بعد ذلك قبل أن نبدأ في ما ذكره الناظم رحمه الله تعالى في من أركان الحج هنالك مسألة وهي نحتاج أن نذكرها. على سبيل الاختصار قبل أن نشرع في ذكر أركاني وواجبات الحج هذه المسألة هي أن الحج يمكن أن يقع بطرق سلاثة تسمى الأنساك السلاثة وهي الإفراد والتمتع والقرام هي الإفراد والتمتع والقراء فأما الإفراد هو أن يحرم الحاج في أشهر الحج بالحج يحرم بالحج يعني ينوي الحج فقط يقول لبيك حجة ويؤدي الحج فإذا فرغ من الحج نقول قد أتى بالحج على صيغة الإفراد بعد ذلك إن أراد أن يعتمر أو لا يعتمر هذا شيء آخر يعني يمكن أن يؤدي العمرة إن شاء أن يؤدي العمرة إن شاء أو لا يؤدي هذا شيء آخر لكن الإفراد هو الاتيان بالحج منفردا يحرم بالحج في أشهر الحج ويفرغ منه هذا الإفراد الصيغة الثانية هي التمتع ومعناها أن هذا الحاج يحرم بالعمرة في أشهر الحج، يحرم بالعمرة فقط في أشهر الحج، ثم يفرغ منها ويتحلل، ثم في نفس العام يحرم بالحج. فهم؟ إذا التمتع هو أن يريد العمرة أولاً. ثم يتحلل منها ويحرم بالحج في نفس العام. يعني مثلا شخص يذهب إلى مكة في شهر ذي القعدة مثلا من أشهر الحج يحرم عند الوصول إلى المقات المكاني وسيأتي بيانها يحرم بالعمرة فقط ويدخل مكة ويؤدي العمرة فإذا انتهى من العمرة يتحلل ويجلس في مكة وهو حلال ويستمر على ذلك إلى أن يأتي الحج من ذلك العام يعني في الشهر الذي بعده في شهر ذي الحجة في يوم الثامن من شهر ذي الحجة وهو المسمى بيوم التروية يحرم مرة أخرى ولكن هذه المرة يحرم بالحج. هذا يسمى تمتعا لما هو متمتع؟ لأنه وجد عنده وجدت عنده مدة زمنية يتمتع فيها بالتحلل من الإحراف وذلك بين عمرته وحجه بين العمرة والحج عنده مدة زمنية تطول أو تقصط يكون فيها متحللا فهو إذن متمتع فتمتعه بهذه بهذا التحلل النسك الثالث هو الذي يسمى قرانا والقران معناه أن يقرنا بين العمرة والحج كيف ذلك؟ معناه أنه يحرم بهما معاً يحرم بالحج والعمرة معاً في أشهر الحج يعني يقول لبيك حجة وعمرة يحرم ينوي العمرة والحج معاً وهذا في أشهر الحج فإذا يعني أداهما معاً حينئذين ينتهي من الحج ومعنى ذلك أنه إذا كان قارنا فإنه لا يتحلل بينهما لا يتحلل بينهما وإنما يحرم بهما معا بالعمرة والحج ويتم أداء العمرة والحج معا دون تحلل. هذا هو القران ويدخل في القران صيغة أخرى وهي شخص أحرم بالعمرة هذا جاء أحرم بالعمرة ولكنه قبل أن يطوف يعني جاء إلى المقاتل المكان أحرم بالعمرة لبيك دخل مكة قبل أن يطوف طواف العمرة ظهر له أن يدخل الحج على العمرة فينوي الحج مع العمرة لكن قبل الطواف يدخل الحج على العمرة فحينئذن يصبح قارنا ويستمر على أداء المناسك بصيرة القران بالعمرة والحج معاً دون تحلل بينهم هذا هو القران هذه الأنساك يعني بعض الأشياء قد تظهر لكم صعبة الآن لكن سنذكر الأركان وسنذكر الواجبات وسنذكر فصلا نافعا حول صفة الحج يعني من أوله إلى آخره متبعين في ذلك للنظم من المعلوم أن النظم رحمه الله تعالى قد أفقن باب الحج جدا وقد ذكر الشارح من وغيره من العلماء أن النظم بدأ هذه المنظومة بالحج نظم كتاب الحج بعد رجوعه من حجته ثم لما أنهى كتاب الحج ظهر له أن يكمل أبواب العبادات الأخرى فزاد أبواب العبادات ثم زاد مقدمة في العقيدة وخاتمة في التصوف ولذلك يعني أدى بأشياء طيبة جدا في كتاب الحج وفصله تفصيلا نافعا. إذن سيأتينا مباحث بها يعني تتوضح الأمور. إذن هذه الأنساق الثلاثة وهي الإفراد والقران والتمتع. الآن أجمع العلماء على التخيير بين التمتعي والإفراض والقران إلا قولا شاذا لا نذكره الآن وإنما الغالب والجمهور جمهور العلماء بل هو يعني كالإجماع أن المسلم يجزئه أن يأتي بحجه على أي صيرة من هذه الصيرة الثلاثة. سواء كان الحج فرضا أو نفلا وفي حديث عائشة رضي الله عنها خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحج وعمرة ومنا من أهل بحج وهذا حديث من فمنا من أهل بعمرة هذا هو التمتع لأن المتمتع يهل بالعمرة فقط ومنا من أهل بحج وعمرة هذا القران لأن القارن يحرم بهما معا وَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِحَجْزٍ، هذا هو الإفراد فإذن ولم يركب النبي صلى الله عليه وسلم على أحد منهم وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز فإذن الإجمع إن شاء الله تبارك وتعالى قائم على جواز الأنساك الثلاثة لكن اختلفوا في الأفضل من هذه الثلاثة وهذا خلاف قديم ولا يمكن أن نحسمه الآن لأنه خلاف من زمن الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم فمن بعدهم من التابعين والأئمة المشتهدين أي هذه الأنساك أفضل فذهب جماعة من الصحابة إلى تفضيل التمتع هذا مذهب جماعة منهم ابن عمر وابن عباس وابن زبير وعائشة وجماعة من التابعين وهو مذهب أحمد رحمه الله تبارك وتعالى في رواية وهو أحد القولين للإمام وهذا وهنالك رواية عن الإمام أحمد يفصل فيقول إذا ساق الهدي فالقران أفضل وإن لم يسقي الهدي فالتمتع أفضل وما معنى سوق الهدي الهدي هو الإبل أو يعني الأنعام من إبل أو غنم أو نحوها التي يسوقها الحاج من محل إقامته ويقلدها ويشعرها ثم يذهب بها كالهدية كأنه يهديها فيذهب بها إلى مكة في أيام الحج ويذبحها هذا يسمى الهدي هذا يسمى سوق الهدي يعني أنه يسوق الهدي من محل إقامته إلى مكة هذا التفصيل الذي في هذه الرواية عن الإمام أحمد من أين جاء؟ جاء من أن الأرجح من فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حجته أنه قرن أنه كان قارناً والنبي صلى الله عليه وسلم ساق الهدي في حجته النبي صلى الله عليه وسلم ما حجة إلا حجة واحدة بعد فهذه الحجة اختلف العلماء في فيها هل كان قارنا أو متمتعا او مفردا والصحيح إن شاء الله تبارك وتعالى أنه كان قارنا وأنه كان سائقا الهدي لكنه منع كل من ساق الهدي يعني هو ساق الهدي ومنع كل من ساق الهدي من أن يتحلل حتى ينحر هديه فدل هذا على أن الذي يسوق الهدي فالأفضل في حقه أن يقرن أن يقرن بمعنى أن لا يتحلل لما قلنا القران هو عدم التحلل بين العمرة والحش الجنة بينهما. فكون النبي صلى الله عليه وسلم منع كل من ساق الهدي من التحلل حتى ينحر هديه دليل على أن الأفضل في حقي من ساق الهديا القران لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث حديثه حديث صحيح لو استقبلت من أمري ما استذبرت لما سقت الهديا ولجعلتها عمره فإذا يدل هذا على أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أن الذي لم يسق الهدي فإن الأفضل في حقه أن يهل بعمره بمعنى أن يكون بتمتان لو استقبلتم من مستذبر لما سقت الهدي ولا أهلت بعمرة ولا جعلتها عمرتان أي لتمتعت فإذن هذا الحديث يدل مع, الحديث مع ما ذكرنا من قبله يدل على أن من ساق الهدي فالأفضل في حقه القران لأن هذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم فإنه ساق الهدي وقرن ولأنه منع من ساق الهدي من التحلل حتى ينحر هديه و أن الأفضل في حق من لم يسق الهديا التمتع ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو استقبلتم الأولى ما استدبطتم ما سقت الهديا لجعلتها عمرة وهذا هو معنى التمتع جيد المسألة خلافية وفيها كلام طويل جدا ومباحث ومناقشات يعني قوية ويمكن الرجوع إليها في كثير من كتب الفقه ويمكنكم أيضا أن تحيطوا بلب المسألة في كتاب زاد المعاد للعلامة ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى فإنه أفاض في هذه المسألة وذكر أدلة الفريقين وأتى بشيء يثلج الصدر إن شاء الله تبارك وتعالى إذن هذا التمتع هؤلاء من فضلوا التمتع وذهب جماعة من الصحابة والتابعين إلى ترجيح القران إلى أن القران أفضل وهو رواية عند الشافعية وهو قول الحنفية أيضا مذهب هؤلاء واضح قالوا الكرام أفضل لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا وما كان الله عز وجل أن يختار لنبيه إلا الأفضل من الأنساك الثلاثة بحيث كان قارنا فإنه فإن القرام هو الأفضل لكن يمكن أن يقال نعم القرام أفضل في حق النبي صلى الله عليه وسلم لكن لأنه كان سائقا الهديا وأما من لم يسق الهدي فالأفضل في حقه هذا هو الذي يترجح إن شاء الله, الله والقول الثالث تفضيل الإفراد وهو مذهب جماعة من الصحابة وهو مذهب المالكية وقال به جماعة من الشافعية أيضا وغيرهم وقالوا الإفراد أفضل واستدلوا ببعض الآثار والأحاديث التي تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مفردا في حجته وهذا مبحث يطول بيانه و يعني ذكروا يعني أدلة الفرق الثلاثة والطوائف ويعني ذكروا الأقوال والأدلة هذا يقوله بنجد بل حتى قضية لما النبي صلى الله عليه وسلم حين أخبر أصحابه في حجة الوداع بأنه لولا سوقه الهدى لتنتقع الحديث الذي ذكرت قبل لو استقبلت من أمره حتى هذا هل هو لتفضيل التمتع على القرار أو أنه كما ذكر بعض أهل العلم جبر خاط جبر لخاطر الذين تمتعوا لأن هؤلاء حزنوا حين لم يقرنوا كما قرن النبي صلى الله عليه وسلم فجبرا لخواطرهم قال لو استقبلت من أمره ما سقت الهدي ولا جعلت أمره يعني التمتع حسن أيضا فأنا كل حال هناك كلام طوي لا يعني يكفي من القلادة ما أحاط بالعنق ويكفي ما ذكرنا في هذا الدك وابن حزم يعني يتشدد في المسألة ويقول إن الذي لم يسقي الهدي فإنه يجب عليه التمتح يجب عليه أن يحرم بعمرة ويتمتح وقال إذا أحرم بحج يعني بقران أو إفراد فيجب عليه أن يغير إحرامه ويحوله إلى عمر فقط ويتحوله فأيضا بالنسبة له التمتع هنا واجب فرض وليس أفضل كما هو مذهب الجماعه. وإن كان يعني بن قيم يعني له شيء يسير من الميل إلى هذا المذهب في زاد المعاد لكنه يعني مع ذلك يعني يمكن أن ترجع إلى كلامه فإنه نفيس جدا إذن ملخص آه. المسألة الذي نقوله أن الراجح إن شاء الله تبارك وتعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا في حجته والراجح أن القران أفضل بالنسبة للذي يسوق الهدي والراجح أن التمتع أفضل بالنسبة للذي لا يسوق الهدي و أيضاً نقول إن أنساك الثلاثة كلها مجزأة صحيحة وإنما الخلاف في أيها أخبار. بعد هذا نرجع إلى كلام الناظم رحمه الله تعالى نقول يقول الناظم الحج فرض مرة في العمر أركانه إن تركت لم تجبري لحرام والشعي وقوف عرفة ليلة لظحة والطوافر دفع الحج فرض مرة في العمر هذا شرحنا ثم قال أركانه إن تركت لم تجبري الآن سيذكر أركان الحج وأركان الحج الأربعة عند المالكية هي الأعمال التي لا يجوز له أن يتركها ولا يتم حجه إلا بأدائها ولا يمكنها أن تجبر بالدم لا يمكنها أن تجبر بخلاف الواجبات التي ستأتي سيأتي ذكرها فيما بعد فإنها تجبر بالدم لذلك قال والواجبات والواجبات غير الأركان بدم قد جبرت منها طوافم القدم إلى آخر هذه الأركان أربعة وهي الإحرام والسعي هي السعي بين الصفة والمروة ووقوف عرفة والطواف أي طواف الإفاظة قال أركانه إن تركت لم تجبري لحرامه لحرام هذا أصلها الإحرام ثم خفتت الهمزة وهذا شيء مضطرد كثير في اللغة العربية فصارت الاحرام, الإحرام لما خففت يعني لما خففت الهمزة انتقلت حركتها إلى اللام الأصل أن اللام كانت ساكنة الإحرام والهمزة كانت مكسورة لما خففت الهمزة انتقلت حركتها التي هي يركسر إلى اللام فصارت الإحرام بعد ذلك همزة الوصف ما جيء بها إلا لعدم الابتداء بساكن لأن همزة الوصل ليست أصلية في الكلمة وإنما يؤتى بها لأن العرب لا تبدأ بساكن فلما كانت الكلمة الإحرام لا يمكن أن نبدأ كذا بالساكن الإحرام فيجاء بهمزة الوصل لكن الآن اللام صارت متحركة لم تعد ساكنة فهمزة الوصل لم تعد ضرورية تجاز إسقاطها فيجوز أن تقول لحرام يجوز أن تقول الإحرام ويجوز أن تقول لحرام وذلك قال هنا لحرام الإحرام ما هو هو نية الدخول في الحج وينبغي أن نفرق بين الإحرام وبين لباس الإحرام وترك محظورة في الإحرام هذه أشياء طرعية بعض الناس قد يظن أننا حين نقول الإحرام ركن. يق... أننا نقصد بذلك ذلك اللباس المخصوص الإزارة والرداء أو ترك المحظورات من التطيب وقص الأظافر ونحو ذلك لا هذه أشياء فرعية متعلقة بالإحرام لكن الإحرام الذي هو ركن هو نية الدخول في الحج فالحج إنما ينعقد بالنية أهو هذه النية هي قلبية في الأصل، النية قلبية كما لا يفعل لكم في العبادات كلها، لكن في الحج الصحيح أن هذه النية ينبغي أن تقترن بقول أو فعل، بقول كالتلبية أو بفعل كمثلا أن يتوجه إلى الطريق ونحو ذه. إذن هنا الحج يتميز عن غيره من العبادات بأنه لا يكتفى بهذه النية القلبية وإنما ينبغي أن يزاد عليها شيء آخر وهو قول أو فعل والأرجح هو هذا القول لأنه هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إليه الصحابة رضونا الله عليهم التلبية يعني يقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك أو غير ذلك من صيغ التلبية المعظم أو أن يقول مثلا لبيك عمرة أو لبيك حجة ونحل ذلك ولا يقول يعني في التمتع بعض الناس يظن أنه ينبغي أن يقول لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج لا ما يستيش لما يقول لبيك عمرة فهو يهل بالعمرة فقط وبعد ذلك حين يأتي يوم الثامن من ذي الحج هذا يهل بالحج جيد إذن الصحيح من المذهب أن الإحرام لا ينعقد بالنية القلبية فقط ولكن لا بد من قول كالتلبية أو فعل يقصد به الحج كالتحرك نحو الميقات ونحو ذلك ودليل ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنهما لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا استوت به راحلته قائمة عند مسجد ذي الحليفة أهل يعني أحرم فقال لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريط لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك وفي حديث ابن عمر أيضا عند مسلمين أنه قال إني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل حتى تنبعث به راحلته فهذه كلها حديث وهي كثيرة تدل على هذا المعنى بعد ذلك أسيأتي ذكر الأشياء التي تلحق بالإحرام فيما بعد إن شاء الله تعرف. قال الإحرام والسعي السعي معناه السعي بين الصفا والمروة سبعة أشواط يبدأ بالصفا وينتهي بالمروة والذهاب من الصفا إلى المروة يعد شوطا ثم من المروة إلى الصفا يعد شوطا آخر وهكذا إلى أن يتم سبعة أشواط ولا يصح السعي إلا بعد طواف صحيح وهذا الركن لم يجمعوا عليه، لم يجمعوا لنا عليه، لكن عند المالكية هو ركنه. دليل ذلك قول الله عز وجل إن الصفاء والمروة من شعائر الله. فمن حج البيت أو يعتبر فلا جناح عليه أي يفوض بهما، فلا جناح عليه أي يفوض بهما. فهذا الحديث هذه الآية. واضحة في هذا المعنى الذي هو إثبات قضية السعي بين الصفاء والمرضة وأيضا من الأحاديث الصحيحة في هذا الباب أن عروة سأل عائشة رضي الله عنها فقال أرأيتي قول الله تعالى إن الصفة والمروة إن شاء الله فما أرى على أحد جناحا أن لا بهما بمعنى أن قوله سبحانه وتعالى فلا جناحا والجناح ما هو هو الإثم فلا جناح عليه أن يطوف بهما يعني لا بأس عليه أن يطوف بهما فيقول عروة فما أرى على أحدنا جناحاً أن لا يتطوف بهم بمعنى أن الآية تدل، بحسب فهمي، رحمه الله سبحانه على أن الشعي يعني ليس من الواجبات فقالت عائشة رضي الله عنها بئس ما قلت يا ابن أختي لأنا أروى هو ابن اسماء ذات مطاقين إنها لو كانت على ما أولتها كانت فلا جناح عليه أن لا يتطوف بهما ولكنها الآن ستذكر سبب النزول وبه يفهم معنى الآية ولكنها إنما نزلت أن الأنصار قبل أن يسلموا كانوا يهلون لمنات الطاغية التي كانوا يعمدونها وكان من أهل لها يتحرج أن يتطوف بالصفى والمروح فسألوا عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله إنا كنا نتحرج أن نتطوف بالصفى والمروة بالجاهلية فأنظر الله تعالى إن الصفى والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أي الطوف ثم قالت عائشة رضي الله عنها ثم قد تن رسول الله صلى الله عليه وسلم الطواف بهما فليس لأحد أن يدع الطواف بهما فليس لأحد أن يدع الطواف بهما فتقول إذا معنى الآية هو رفع الجناح عن هؤلاء الصحابة الذين كانوا يتحرجون في جاهليتهم من الطواف بين الصفا والمروة. وأيضاً ورد قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسعوا فإن الله يا أيها الناس اسعوا فإن الله كتب عليكم السجن. أو كما قال صلى الله عليه وسلم وإسعى هذا أمر وهو يدل على الوجوب ويتأكد ذلك بقوله فإن الله كتب عليكم السعيد هذا يخبر عن الوجوب بلفظ مؤكد جدا لكن الحديث في الحقيقة يسناده فيه ضعف وبعض العلماء يحسنه بطرقه يحسنه بطرقه وعلى كل حال إن صح فهو على وجوب السعي وأيضاً لأن السعي من من يعني شعار من شعائر الحج والعمرة لا يخلو عنه الحج والعمرة كما يقول ابن العربي رحمه الله تعالى فكان ركنا كالطواف يعني قياسا له على الطواف هذا معنى السعي ونقف عنده إن شاء الله تبارك وتعالى غدا بإذن الله عز وجل نواصل شرح ما تبقى من أركان الحج ثم ننتقل إلى واجبات الحج أقول قولي هذا وأسترحب الله لي ولكم الحمد لله رب العالمين